بسم الله الرحمن الرحيم وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من جند من السماء وما كنا منزلين إن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 لم يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ, أنهم إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ وَإِن كُلُّ الْمَنَّ مَا جَمِيعُ الَّذِينَ وَإِن كُلُّ الْمَنَّ مَا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 ليأكلوا مِن ثمره وما عملته أيديهم أَفَلَا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض وَمِنْ أنفسهم, ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون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 قالوا يا ويلنا من بعثنا قالوا يا ويلنا من بعثنا من هذا ما وعد الرحمن هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين ان كانت الا صيحه واحده فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون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 أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ اِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ اليومَ نَخم على أَفواههِم اليمَ نخِم على أَفواههِم وَوتكلَّمون أيذم وَوتكلّمون أيديهِم وتَشحَدُ أَجُهُ بماَا كانَوا يكسِبون ولو نشاء ماء على اعينهم فاستبقوا الصراط فاستبقوا الصراط فان ينصرون ولو نشاء المسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون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 إذ فيِي العذا بِمُشْتَِكون إ كَذَلكَ نَفعلوا بِن مجرِمين إهُ كانَوا إذ قلََ لهُم لا إها إَِّ اللههُ يَستَكبون وَيقول نَأَ إِ لَاركُ آِهَتنا لشَاعِر مجنون.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 وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيطاء لذة للشاربين لا فيها قول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائلا منهم اني كان لي قريم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 إن كت لترضين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إلا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 سُشَيَاطِين فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِن حَمِيمٍ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ إِلَى الْجَحِيمِ إِنَّهُمْ أَلْفَوَ آبَاءَهُمْ غاللين. فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ وَلَقَدْ ضَلّ قَضَى لَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ فَمَنْ ظَلَمَ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ إِلَّا عِبَادَ الله ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذرجيته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ رَبِّهِ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ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 فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدي رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إن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 ولقد دمننا على موسى وهارون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 المؤمنين وان اني يا سلام من المرسلين اذ قال لقومه الا تتقون اتدعون باعلوا وتذرون احسن الخالقين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 وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْخُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ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 وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتيهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم ألا إنهم من إذكهم ليقولون وَلَدَ الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين مَا لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين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 فَتَوَلَّعَ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَإِذْ ضَرَبُوا فِسَاحَةً فَسَوْفَ يُنْبَأُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نُزِلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَأْصْدَاحُ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 القران بالذكر بل الذين كفروا في عزه وشقاق كم اهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين منص فنادوا ولا تحين منص وعجب ان جاءهم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 وَثَمُودَ وَقَوْمَ لُوطٍ وَأَصْحَابَ الْأَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ إِن كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ اقْتِعَابٌ وَمَا يَنظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ قَوَاقِبَ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 طانون لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا الى صراط المستقيم انها ذا اخله 90 و90 نعجه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 فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن مآبا يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض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 بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ عَذَابٍ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَتْدَبَّرُوا آيَاتِهِ لِيَتْدَبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوْوَابَ إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجيادة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 قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي ۖ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ ۚ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بناء وغواص وآخرين مقرنين في الاصفاد ألبعطاء فنن أو امسك بغير حساب وإن له عندنا لذلف وحسن مآب وإن له عندنا لذلف وحسن مآب اذْكُرْ عَبْدَنَا أيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ أَرْتَضَ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ فَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا رَحْمَةً مِنَّا وَبِكْرًا لِّأُولِ الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْفًا وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْفًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحِنَّفْ إِنْ وَجَدْنَاهُ صَافِرًا نِعْمَ العبد إنه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 هذا ذكر وَإ للمتَّقين لَحسن م جََّ تِعدن مفَحتَ لَهُ الأبَوابَ متُتَّكينَ فِيهَا يَدُرونَ فيِيهَا بفكهَة كثيرةِ وَشابَ وَين عدَهُم قاصَِوتُ الطّرف اتْراابَ هذا مَا تُوعدونَ اليَومِ الحِسَابَ إِ هذا لرزْقُونَ ماَا لَهُ مِن هذا هذا وان للطاغين لشر وما انب جهنم يسلونها فبئس المصير هذا فليذوقوه حميم وغساق واخر من شكله ازواجا هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار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 رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ ۖ أَنَا تَعَالَىٰ عَنْهُمْ مُعْرِضٌ ۖ مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ۚ إِيَّا حَالَ إِلَيَّ إِلَّا أنما أنا نذير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 قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدين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 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون إن تكفروا فإن الله غلي عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا ويرضه لكم ولا تزروا عزرة وزر أخرى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 فَمَن حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ فَأَنَّىٰ تَنقُذُ مَن فِي النَّارِ لَٰكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ لَّهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا وعد الله وَعَدَ اللَّهُ مَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْميعَادَ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الأرض ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُهُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثم يجعله حطاما إن فِي ذَلِكَ لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولا ان كفي ضلال مبين الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها كتابا متشابها فان يتقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي بِهِ من يشاء وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادَقْ فَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ اذْوُقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ كذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن مِنْ كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوجه قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون طرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون